ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوب إن كنتم صادقين.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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، فلم تكن آياتي تتلأ عليكم، فاستكبرتم، فاستكبرتم وتم قوما مجرمين.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 Oye, what a law What is that in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 Felillel, hillhem du, a sema, wati, a robbin, ar, we robbi lennemien, Walehul Kibiria,